بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على سير خلط الله أجمعين وعلى آله والصحبه ومن اهدد بهذه والسلمة بسلمته لا يمتين أما وتحرم إلى أمد أي مؤقت ومحدد وهذا النوع الثاني من المحرمات فبعد أن بير رحمه الله المحرمات إلى الأبد شرعت بجينا المحرمات إلى أمث وهذا نوع من النسوة يحرم معقد مثلا عندنا المحرمة المرأة المحرمة لا يريد لك أن تتزوجها حتى تحل من يحرامها عندنا المرأة الزامنة لا يجز مكاكوة حتى تتوب وتستذيئ من زناها كذلك أيضا عندما الكافرة لا يجز مكاكوة إلا أن استذران الشرع من, من على التصيل الذي يملكون لكن الى اسم نتيجه اذا معنى ذلك ان هؤلاء النسوى تحريمهن من جهة الاوارع والاسباب ويزول التحريم بزوار السببين فقال رحمه الله خطم وتحرموا الى امد اخت معتدته وتحرموا الى امد اخت معتدته الا اخت الزوجة اخت الزوجة محرمة عليك سواء كانت الزوجة في عصمتك او كانت في حال الحجة فهو قال أخته معتدة حتى يألم أنها إذا كانت غير معتدة يعني باقي يكون اسمه من باب عولا وأحضر والدليل على تحرين هذا النوع من النساء هذا النوع طبعا يدخل تحت مانع الجن عندنا مانع النسب ومانع المصاهرة ومانع الرضاعة ومانع اللعان هذه أربعة موانع يتقدم ثم نشرع الآن في مانع الجنب ومانع الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذا بالنسبة لمانع الجمع فابتدأ بالأخت مع معتدته فعادت العلماء يقولون تحرم أخت الزوجة ما دامت الزوجة في العشم لكن دعنا يقول تحرم أخت سواء كانت في عشمته أو كانت في عدتها فإذا طلقت وخرجت من عدتها حلت أختها إذن هذا النوع من التحريك دليل وتقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف هذا كما ذكرنا إلا ما أي ولا ما قد في سلف فينبغي شرافهم فيكون عن العرض في تشريك الحكم وهذا النوع من الجمع بين المرأة وأختها من حكمة الله عز وجل أنه حرم أن الرجل أن يتزوج أخت زوجته في حال بقاء أختها في عصمك لما في ذلك من قطع الأرحام وأما تحقد على أختها وقد جاءت الحديث الآخر في اللواء إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم فهذا يدل على أن العلم خوف قطيعة الرحم ومن هنا يقول العلماء من التحريم هنا زرء من مفتدة قطيعة الرحم وأجمع العلماء على عدم جواز الجنع بين المرأة وأختها لكن هذا النوع من الموانع المانع الجنع لا ينتب المحرمية كما ذكرنا فإن أخت الزوجة كما يخطئ بعض الناس يجلس مع أخت الزوجة فإذا قيل له ذلك قل هذه المحرمة غير كالأم والذل وهذا خطأ فإنها محرمة إلى أمد ومحرمة إلى أمد لا تأخذ حكم المحرمة إلى الأبد <تصفيق> نعم وإذن أخت الزوجة الشقيقة وأخت الزوجة لأب وأخت الزوجة لأم فالحكم هنا أم وإلحقت فيها الأخت من الرضاعة فإن أختها من أبرضاء لا يشنع بين المرأة وبين أختها من أبرضاء فلا أختها من النسب ولا أختها من أبرضاء وأخت زوجته وبنتهما وأخت زوجته وبنتهما أخت معتدته هي طبعا من معتده وأخت زوجته يعني كانهم يقول إن أخت الزوجة محرمة إلى أن تطلب وتخرج من عدة الصلاق لكن ما دامت في عدة الصلاق لا ومن هنا يلغزون يقول رجل يعتد يدخل هذا أختي الزوجة وإذا كان عنده أرضع نفسها وأراد أن يتزوج بمرأة خامسة وحل فنقول له فارق واحدة وتزود الخامسة فإذا طلق الواحد لا له أن يعقد على حتى تخرج هذه من حدتها لأنه لو مات لو أبحن له أن ينتح الخامسة قبل أن تخرج الراجع من العدتي لو ما تبات في عشرة في خمس من النساء بحكم الشريعة لأن المرأة في الحدّة أخذ في حطن المرأة ولذلك قالوا أنه لابد من خروجه من الحدّة يقول جماهير السلف رحمة الله عليه وقضى به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قالوا رجل يعتد قالوا رجل عنده حدّة ورجل يعتد الحدّة من المرأة يكون هو الرجل الذي يريد الخامسة فإنه إذا طلق الراجعة يعتد يعني ما يتزوج أحد حتى تخرج الراجعة من حزته وهذا لو طلق الجود وراد أن ينتحف أختها فإنه ينتظر إلى خرج جمعته لكن لو أن أختها توفي وما أد جاز له مباشرة أن ينتحف أختها في هذه الحالة لسه كما تعتد والفراق من مجرد نوفها تحل له اختها أي تحل له امتاها نعم فبنتها هما وبنتها هما فلا يجمع بين المراه وبنت اختها لان يجمع بين امرا وعمتها وخالتها لا يجتمع بين المراه وعمتها وبين المراه وخالتها نعم وعمتها وهن لما ثبت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لها ان بين المراه وعمتها والمراه وخالتها ومن هنا يعتبر العلماء أن السنة تزيب على القرآن في الحكم وهذا خلاف من بعض أصحاب الرأي يقولون أن السنة ما تزيب على القرآن فهنا زادت تحريم الجمع بين المرأة وعن نتين ظاهر القرآن يجيب لأن الله يقول له أن تجمعوا بين الوقتين إلا ما تغفلهم والله تعالى حرم أن يحرمون فما قال بعد ذلك وَأُحِلَّ لَكُمَّا وَرَاءَ ذَلَكُمْ فالأصل يقفضي أن التحريم يقفض بالجمع بين الوقتين مشهوم ذلك أن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها بحكم القرآن أنها جائزة لكن جاء النقص من السنة بالذيادة وهذا من يقول العلماء أن السنة تزيد على القرآن مثلا فهنا يقول وأنزلنا إليك الذكر وتضينا للناس اللي نزل إليهم أن السنة مفسرة مقيدة لمطلق القرآن مخصصة لعموم إلى آخره وهذا ليس على كل حال بالسنة تزيد عن القرآن وتأتي بأحكام زادة عن القرآن قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ولقد لا ألحين أحدكم جالسا على أريكته شبعا رجان يبلغ الحديث عني فيقول ما وجدت هذا في كتاب الله ولقد أوتيت القرآن ومثله معه ولقد أوتيت القرآن ومثله معه ولقد صدق بلا ذو ومين صلى الله عليه وسلم وثم من جالس على أريكته أشر بطر كفر نعنة الله عز وجل ورد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجد ذلك في حساب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم غنية عنه وعن أمثابه نعم فإن طلقت وفرغت العزة وبهنة فإن طلقت وانتهت العزة هذا الشرط إذا لابد منها عن غير ولا قمتها العزة لكن الله ماتت فإنها تحل وإن تدوجهما في عقد أو عقدين معاً بطلاء رحمة الله علينا الحقيقة نحن نجد متون الشق إخوان متون العلم هذه ألفها علماء في الله ومن الخطأ أن يظن الضال أن أهل العلم المعرفين بالوراء والصلاحة أن يأتوا بشيء من عندي القعد يقول هذه آراء والشهادة العلماء لم يأتون بهذه النساء الغريبة لأنها منبنية للأسوة ولو تأملت الآن متون فقية وآمعنت النظر فيها وركز في الأدلة المصنطة منها هذه الأحكام لو وجدتها أنها لا تخرج عن أصل صحيح شرحي لكن اختلف الأنظار هل هذا الأصل أولى أو ذلك أو فهم الآن حينما يتكلمون على مانع الجنة القرآن فيه هنا عن مانع الجنة لكن قد يريد السؤال لو أن رجلا جمع بين أختين والحياب بالله تزوج أختين معه رجل جاهل بحكم الشريعة أسلم حديثا ثم جاء وتزوج أختين مع بعضها وقلنا هذا ما يحب فنبشوكم هل نلغي المتاحين هل نلغي المتاحين هل نلغي أحدهما ونلغي الآخر هذا في قصير إن كانت إحداهما ثادقة للأخرى بطل نساك أخرى الأخيرة وبطل نساك أولى على ما هو عليه لأن الإخلال جاء من المتخان عقد الثانية على الأولى فالأصل في عقد الأولى أنه صحيح وأصل مستحب وألغي الثاني فكان وجودا عقد وعدم انشواء فنقول له فارق الأخت الثانية ويلزمك مفارقتها ويبقى عقد الأولى على ما هو لكن لو تزوجته وجد هنا معنى دخل ذهنا معنى عقد له ذهنا معنى كما نقول بطن نکحهما معا لأنه مبني على أصل الثاني لا يقفل على هذا الوجه إذا لم تشلق إعدامه أخرى وعقد علينا نعد في عيقى صورتها بالنسبة لك رجل نقول كفى وأسلم وهم حديد عديد فقال يا رجلان ذو أسلق بنتين فقد وقع العقد مع أختين مع بعض فحينئذ جنع في عقد واحد فيلغى العقد عقد الأولى والثانية كلث الأختين نعد فإن أو وقع في عدة الاخرى وهي بائي أو رجعية بطل فإن تأخر أحدهما ما رأيتم تأخر إحداهما ولا تأخر أحدهما تأخر أحدهما بالتبكير التفاة للعقد أي فإن تأخر عقد إحداهما عن عقد الاخرى بطلة الثانية دون بطلة الثانية يعني بطلة لكاح الثانية دون مكاح يقولوا كما لكبر وهكذا لو وقع في عدته لأنه يبقى النكاح الثاني يسوي أن يقع في عدته ويقع في حال كما ذكرنا وتحرم المعتجة وتحرم المعتجة قال تعالى ولا تعزنوا عطبة النكاح حتى يبقى الكتاب أجل المرأة المعتدة من قلاق المنتظر حتى تتم عدتها وبعد ذلك تحلوا للأزواج فلا يعيزوا أن ينكحها وقد حرم الله عز وجل المرأة المخصنة والمعتدة هذا طبعا مانع جديد غير المانع السابق لأخذ الآن المانع إلى أبد ند أوسيه بمانع الجنب هذا النوع الأول وانتهى انتهى بمسائل الأختين والعماك والخلاك شرع الآن في مانع جديد وهو مانع مؤقت فقال رحمه الله وتحرم المعتدة وتحرم معتدة وهو مانع الزوجية مانعوا الزوجية وظابطوا أن تكون المرأة في عصمة الغير والدليل على ذلك والمحطنات من النساء إلا ما ملكت عمانه والمحطنات من النساء عقل على قولي حرم أي حرمت عليكم المحطنات من النساء والمحطنة هي المرأة المزوجة لأن الإحطان يطلق على الزواج يقال احسن الضجف إلا تزوجك فإذا بصلنا فإن أتينا لفاحشة فعليهن نفسنا عن المصفنات من العذاب فهنا الإحصان الأول بمعنى الزواج ويطلق الإحصان بمعنى العذفة حصان الرزان ما تزن ذريبة وتصبح غرفة من لحوم الغواطي أنه قول تعالى مصفنات غير مسافحات يعني أشيثات غير زانيات غير مسافحات يعني جانيات اتفاع الذي هو الجنة ولا متخذات اخدام اهل متخذات اصدقاء مثل ما يقع عند اهل الضوء والفتوء فالمقصود ان المرأة المحصنة في قوله تعالى والمحصنات هذا النوع الثامن المحررات الى انا وليكن لمرأة في عصرة الغير فلا يجد للرجع ان تزوج منكوحك غيري واذا تزوج منكوحك غيري فهو جاني وهو يعلم إنها من قرحة الغيب ويعلم فهو الزامن ويرجل إن كان مخصنا والمرأة التي هي الزوجة ارضيت به أو كذبت قالت ما لزوجة ولها زوجة وتذوجت بدوج تاني حالمة بالحكم زي الزامنة وترجم بزناها إذا كذبت عند القاضي أما فعلت ذلك توصل إلى وضعه ويكون حينئذ طلبا للزنا لأن العقد باطل فكأنها تفتح له أو تجيح له محرم الله عز وجل دون إذن الشرعي فهو زنم فالمقصود أن المرأة المحتمة لا يحلوا نكاحها وهو النوع الثاني من المحرمات إلى أمد ودليل ذا الحكومة تعالى والمحرمات ويفضع ذلك المعتد فالشريع حتمت لأن المعتدات حكم الزوجات وفائدة العدى أن يستطيع ردها وبعولتهن في النقال بعولتهن ووقفهم بأنهم بعولة أثناء العسل وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إطلاح وجعل المرأة المعتدة سابعة لبعاله فقال وبعولتهم وهذا يدل على أنها لا تنفح ولا يجوز للغير أن يدخل على على الزوج الأول إلا بعد خروجها من الإله والمستبرأة من غيره والمستبرأة من, من غيره المستبرأة من البراءة تبعال من البراءة التي تطلب براءة الرحمة مستبرع من غيره مثل ما يقع في الإيمان الله تعالى يقول للمحصنات من النساء إلا ما ملكت عمانه لا يحل للمشلم أن يطع أو يتزود إمرأة مزودة بغيره إلا في حالة واحدة يطع ولي أن تكون كاثرة وتأخذ أسيرة وكانت زوجة لكاثرة قبل أن تشلى وتسترق فإذا أخذت بالسبي ألغي من كحركه وبقي لها را لها بحكم التدي حكم جديد وللا رب الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم فالتدي والنساء المشتركات في التدي يدور وضعهن ولو كن الزوجات للكفار قبل الكتاب وقبل الجهاد فبالجهادي نشأ حكم جديد فأوضي زواجه من الأول وأصفحنا ملكا لأنه لو كان هذا ما وقعته من الملكين كان كل مرأة غالبا سبيل كشفار ملكا تاجعات الأجواجين ما يوضع ملكا فقال الله تعالى وَمِنْ صَمَتْ مِنْ النَّسَائِ إِلَّا مَا مَنْ يَسْحِمْ لِنْهَ الله عز وجل الوضع بملكا اليمين للمشأة لكنها تستبرع فلا يجوز وضعها قبل الاستبرع لأنه إذا وقعها إذا وطئ ولم تستبرئ فانه يدخل مائه على ماء ذات قبله وهكذا لو كان في المراه منكحه لغيره ووقع الوط شبهه لابد ان يستبرئان اذا كانت وطئه من غيره فانه يجب ان يستبرئها سنتكلم ان شاء الله عن العده واحكام الاستبراء في بابها ان شاء الله والدليل على أن المستبرئ على وطء حديث فذي او فإن حديث سبيع وطار صلى الله عليه وسلم الرجل يريد أن يمن بالمسبية لأن يطعها فقال صلى الله عليه وسلم البرأة نسبية وكانت فراسا من الذي قبله فيها حمل بيقول لها حمل فالمروض ينفضر حتى تضع حملها وحينئذ يستغرع الرحم ويستخل له فيطع بمخ اليمين لكن ما يجوز أن يأتي بمسبية حامل ويطعها ما يجوز هذا لأنه يدخل ماء لنا ما. فقال صلى الله عليه وسلم ولن رأاه على باب الخيمة فقال أن ينم بها أيغضوه في سمحه وبصره أن لو وطعها وهي حامل لن تشى ولد غيره دماغه أيغضوه في سمحه وبصره لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبله هذا يقول يعني يقول بعض العلماء أن هذا يعني يدل على عظم الله في زنة أنه إذا زنى وأدخل على المال ولدا ليس منهم وأغداه في سمعه وبصره وليس من الله على فراشه من, من غير طعامه ما لا يحل له أن يطعم ويشرب من شراب القرن لا حل الله وينظر إلى نسائهم وهم ليسوا بمحارب. فكل هذا يعني من الآتار المترتبة على الإخلاط وإذا إذن قال يغذوهم في السمع وذكاً ما قد هموا فانا العنه تدخل معهم في قبره هذا يدل على أنه لا يجز وطء الوطء لوطء المتعلقة بالغير التي علق ماءها بالغير ومعتدة غيره ومرأة غيره بعد اترافه لا إلا لا. بعد استدراعه نعم والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ولا يجز نفاح الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها هذا نشر الثاني الشرط الأول يتعلق بصلاحها واستقامتها وتوبتها من الزنة والشرط الثاني يتعلق بطهارة حربها ورحمها فأما بالنسبة للتو... للدليل على تحريم مكاعد الزاني فقوله تعالى الزاني لا ينتح إلا زانية أمشيه والزانية لا ينتح إلا زاني أمشيه حذر ما ذلك على المؤمنين إذا حذر قوله ينتح لأنها نظر في مرتد ابن أدي مرتد الغنوي رضي الله عنه وقد أراد أن ينتحى عنها فقال أنزل الله عز وجل الزانية لا ينتحى إلا زاني أمشك الزاني لا ينكف إلا زانية أمشك والزانية لا ينتحى إلا زاني أمشك وحرنا ذلك عن المؤمنين ولأن مكاح المرأة الزانية يدخل الضرر على أولاده وضريته ونسله فتختبط الأنساب ولا يأمن منها وعياذ بالله أن تدنس فراشه وتلوث نسبه والعياذ بالله وتدخل عليه من الشر والبلاء وتدخل على جمائته وثيرانه من السوء ما به علم فإن المرأة الزانية مشكونا وفيها من الشؤم والبلاء ما قد يكون سبب من فضرع على غيرها فكمن أفسدت وأهلكت من بيوت وأسر ودمرت من ناس صلى الله عليه وسلم والعافية بسبب ما يكون منها من الزناد الزانية شر عظيم ولذلك حرم الله أن تتاح الزانيات فقال تعالى وَالذَانِ لا إِنْ كِفَى إِلَّا زَانِ أَوْ مُشِيْتِ وعلى الصحيح المقول للعلماء أن الزنا يمال أن يكافر يتحرم أن ينسل ينكح وهنا نصلح في مانع آخر طبعا ذكرنا مانع الجمع ومانع الزوجية ومانع بعد أول العدة العدة بختم الزوجية بعد ذلك الفدراء. ذكرنا الستدراء ثم شرع بعد ذلك في مانع الزنان هذا المانع الرابع من مانع الأمد من خرمات إلى أمد وتستطيع أن تجعل الثالث مع الثاني تجعل مستبعة في حكم ذات الزوج لما تابع للماء الأول وتجعل هذا مانعا ثالثا مانعا معقتا وهو مانع الزنان والصحيح من أقوال العلماء أن الزنان يمنع من المكاه لي الحدي طيب لا يجوز أن ينتح الزنان إلا بشرطين الشرط الأول أن تتوف وتوبتها تكون بما يظهر من صلاح حالها والاستقامتها وبعدها عن الحرام وقال بعض العلماء لا توبة لها إلا إذا اختبرت وظهرت براءتها وقال اقتبارها أن تراود على الزنا فلا تعوج وهذا شرط صعب فإن المرأة قد تتوب توبة منصوحا ولكنها إذا ذكرت لماضيها اختبقت لماضيها ربما ضعفت ولذلك أمر التوبة في هذا من الصعوبة بمكان لكن الظواهر الحال القرائم الظاهرة إن شاء الله خافية مضيء مدة طعب العلماء يعتبر بأن في الصلاح الحال أغلب الحول وأنه إذا مضى عليها أغلب الحول وهي مستقيم وطائعة نادمة على ما فات وظهر من أحوالها كانت تخرج وصارت تقرض بيتها وكانت تتصل بالناس وانقطعت سلتها الناس وظهرت عمرات ودلائل وعثار تدل على صلوة توبتها حكمة توبتها إذا حكمة توبتها وظهر لا يجل على صلاحها واستقامتها يستبرئ ما يكون منها لا يجوش أن يضعها قبل أن تستبرئ من وضع الزنا لأن هذا يجيب خلط الأنساب لكن لو كان الذي جنع والعباب بالله يريد كما يقول يسر الزانية فيتنزوجها بعد أن دخل عليها كما يقع في بعضها من الضغي إذا خدع المرأة وأصابها فوجدها ذكره يطمع فيها فقال من الطائفة من السلف أنه يشرع ذلك يجوز له أن يتدوجها ويصفرها وقال بعض الصحابة أوله حرام وآخره حلال وأوله سذاء وآخره مكاح فخفقوا في ذلك وقال به بعض العلم وذهب طائفة من العلم رحمه الله هو الأطوى والصحيح أنها أنه لا يجوز له أن يعقد عليها حتى تتوب توبة مسوحا من الحرام حيث لا يجوز إدخال الحلال على الحرام والسنة قاضية على أنهم يجب التفريق بين الحلال والحرام هذا في عديد وضع نفسية فإنه يدل على أنه لأنه كما هو معلوم عندنا نفس على أن ماء الزنى حرام وليس للغجل فيه حق الولد للحراش فكيف نكون يتزوجها من أجل أن يكثرها فحينئذ ان سترها ضيعة حق الولد أي أنه يدخل ولداً ليس بولد ويدخل على ذلك إعجاب من ليس منهم ولذلك نصف عليه الصلاة والسلام يقوله الولد للفراش هذا يقول بلانة واضحة على أن هذا الولد ليس من حقه فهو يتذرع لأن هذا الولد ولدي ويريد أن يبقي بعصرة من أجل هذا الولد والواقع أنه ليس بولدي وهذا الولد ذابد وأن يأخذ حكمه الشرعي أنه ولد اتفاحي فإذا جاء يقول يسترها سترها بمحرم وأدخل استفاح على الميكاح فأدخله ولدا ينسب إليه ويقارن بأبنائه وبناته ويشارك الغير ويزاحمه في حقه وفي إرته هو وذريته وذرية ذريته إلى أميره الله العرض ومن عليها انبقي نصره وكل ذلك مما ليس له أصر شرحي يعني صحيح السطر, السطر أن تستر الله هذا مشروع. والذان يستر نفسه لا بأس والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه معه قلنا روحك في السقر لا تنسل إليه لا بأس لكن أن يدخل الحرام على الحرام لأننا عندنا حقوق الوردة وهذا الولد ليس له الحق لأن هذا الماء الذي وطئ وأنجب منه اغتد به قرس وحصل منه الإنجاب ماء لا حرمة لك فهو بهذا السطر يدخل الشرمة على لأنه يشرع السطر ما لم يتضمن بالغيب بالغير وفواتا لحقه فإن هذا الولد لو أنه توفي وليس له ولد إلا هذا الولد وعنده زوجا افرض طلق أم هذه وبقى زوج زوجة ثانية وليس له إلا هذا الولد من الجنة ففي هذه الحالة تنتقل المرأة من إلتها من الرضع إلى إلتها يستمد بولد الجنة لأن هذا الولد يحجبها ثم انعطبه الذين هم قرابته الأخر حقوا بمرافه فيأتي ابن الزنا من عيادة بالله ويأصلوا مرافه تحقيبه فالمسألة ليست مسألة عاطفة مسألة مسألة أحكام ولذلك قول من قال لا يدخل الحرام على الحلال ولا يدخل الحلال على الحرام أطوى والأصول شاهدة له والسنة دالة عليها والذي قطمئن إليه المسلمة ولا يسح هذا ويرجب أن الظلماء بطائفة من مشائخنا رحمة الله عليه وهو أولى بالصواب إن شاء الله تعالى لدنالة النصوص والأصوص الشرعية عليه ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره ومطلقته ثلاثا هذا النوع الرابع المطلقة ثلاثا احتسبنا معتدة داخلة ان نسترع داخلة تحت المعتدة يسوح الرابع مطلقته ثلاثا لقوله تعالى فإن طلقة الثالبة فلا تحمل له حتى تنتح زوجا غيره فهذا نصعل على المرأة المقلقة ثلاثاً لا تحل حتى تنكح الزوجة العيرة وجاءت السنة بزيادة الشرط فإن ظاهره قراءة حتى تنكح ظاهره العقد فأنه إذا عقد عليها زوج حلت للأول الذي قلقها ثلاثة إن قلقها الثاني ومبانة لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديثي فإمرأة رفاعة ابن راحق القرضي رضي الله عن الجميع حينما تزوجت عبدالله من الضبيل رضي الله عنه أرباح وجاءت إلى رسوله صلى الله عليه وسلم واشتكت وقالت حينما نكعت عبدالله وطلقها من الضبيل وهو من يهودي قريبة ثم نكحت رفاعة إذن رافع جاءت تشتك وقالت إن معه كهدبة الثوب فقال صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى, إلى رفاعة فقالت نعم قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته فهي لما طلقها رفاعة الطلق الأخيرة والثالثة وبانت منه وبت طلاقها وتزوجت من الزبيل أرادت أن ترجح إلى رفاعة وقيل إنما تهب فيه ابن الزبيل ليس بالفحيح لأن لما جاء التشك ابن الزبيل كان معه ولد فسأله ابن الزبيل هذا ولدك قال نعم فألم تجزها وأنها تريدا ترجع للأول ما هي القضية قضية الثالث يعني اتهمته بشيء لا تطلقنه إليه بالدراش كأنها تريدا ترجع للأول وضطلنا صلى الله عليه وسلم وهذا منه ينبغي على القاضي والمفتي أن يكون هذا خطرة أن يكون عندهم من العلم والبصيرة وأن يمتده إلى ما يدعيه المدعي وأن تكون عندهم من خراسة ما يمكنه من نعرفة الكلام الذي يقال والدعوة التي تذكر من الفرصين الشاهد من النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها إلى رفاء إلا بعد أن يذوق الثاني رسيلة وهذا مخلن به عن الجناة ولذلك أجمع العلماء على أنها لا تحل الأول إلا بعد وضع الثاني لها ويكون ذلك بإيلاد الحشفة أو قبلها من مقطوعها لحصول الإيلاد في عقل شرعي معتذر ثم يطلق هذا ذلك وبشرط أن يكون نكاحاً محلل فإلى وقع ذلك وطلقت ورجعت إلى الأول حلت له وسيأتي إن شاء الله بنامه في مسائل الطلاق هل تحل له بثلاث طلاق وطلقات جديدة أو تكون له الطلقة هل تصل من ذا علماء رحمة هذا مانع التطليق ثلاثة هذا مانع التطليق ثلاثة وهو من الموانع المؤقتة لأنها إذا نكحت زوجاً غيرها حلت من الذي قبل والمحلمة حتى تحلت هذا مانع الإحرام مانعه معطفا وقد بيننا مانع الإحرام في كتاب المناسب وبينا أن نفتحها مذب الجمهور أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطط وبينا صريحة سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليدل على رجعان هذا القول وعجبنا عن أجلزة المخالفين وأنه لا يحل لكاء المرأة المحرمة حتى تتحلل من إحرامها ولا يجز لقبل المحرم أن ينكح ولو كانت المنكوحة حلالا لا يجوز نكاح المحرمين ولا نكاح محرمه لحلال ولا نكاح حناء محرمه من امراه ولا محرم من امراه الحلال لا يجوز يعني سواء كان الاثنين محرمين او كان احدهما محرم فلا يجوز النكاح على ذوجه بقول ابي الصلم لا ينكح المحرم كان الزوج رجلا ولا ينكح اذا كان امرأته فجمع بين الاثنين يدل على تحريم الاحرام للمكاف نعم ولا ينكح كافر المسلم اذا منع الكفر لا ينكح كافر المسلم بقوله تعالى ولا ينسك المشكين حتى يئمنوا وعبد مؤمن خير من مشكين ولو اعجبكم فحرم الله عز وجل الكافر ان ينكح المسلمه واجعل المسلم ان ينكح الكافره وذلك لأن سلطان الرجل أقوى من سلطان المرأة ولو أن الكافرة تدوج النسلم لأغواها فإن المرأة أضعف من الرجل وتصلت الرجل عليها أقوى فجعلت القوانه وحق القوانه والعلوم للإسلام لا للكفر ولذلك لا يحل أن يكون الزوج كافرا وقال تعالى لا ترجعهن إلى الكفار أقدر المهاجرات وثبت إيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم فنص الله عز وجل على أنها حرام على الكافر في اجتدانة العقل ثم نبادئ في إنشاء العقود يعني يستوي في ذلك أن تسلم فنمنعها من زوجها الكافر أو يكون كافرا يريد أن يتزوج مسلم فلا يجوز بالكافر أن يطع المسلم بالنكافر لا ابتداء بعض النكاح ولا استجامة بل مجرد إسلامها يحرق بينه ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا فرة تتاقية لا يجد للمسلم أن يتزوج الكافرة وهذا من الولاء والبراء الذي يقوم عليه دين الإسلام فلا يجد للمسلم أن يوالي أعداء الله عز وجل والنكاح بطبيعة الحال مداخلة وجينهم من الود والمحبة ما قد يؤثر على الدين وفتنس الدنيا قد تحمل بصيرة والعياذة بالنر ولذلك قطع الله عز وجل وقدم حق الإسلام وحق طهارة العقيلة والسلامتها من المؤثرات والبواخل على شهوات النفوس لأن البدين موجود وفي الإسلام غناء عن الكفر فلا يجب أن المسلم تزوج الكافر فالكافر شب وبلاء وإن كان هو رجلاً قوياً قادرا على كفتها ومنعها من التسلط عليه إذا أرادت أن تغوية فإنه لا يستطيع أن يمنع سلطانها على أولاده فإن الأم لها قوة على الأولاد ونفوذ على الأولاد ولذلك أصبح الأمر فيه خطران خطر على الزوج وخطر على الأولاد أضف الى ذلك أنه من رجل المسلمين يمتح امرأة إلا وسيفخذها على قوي وجماعة وبيئة فربما أغوث وأضلت كما ظلت فكانت غوية مغوية لغيرها فتفسد بيئة المسلمين وأن كل مسلم يذهب ويأتي بكافرة ويختم بجمالها ويأتي بها في بيئة المسلمين فإن هذا يدمر الإسلام ويحدث لجوة عظيمة داخل البيوت وداخل الأسر وأعظم ما تقوم عليه الأمم والمجتمعات الأسرة وهو الكيان الذي منه ينطلق صلاح المجتمع فلابد أن تكون قائمة على تقوى الله عز وجل وتؤسس على تقوى من الله ورزوانه وتؤسس على صلاح الدين والإيمان بالله عز وجل فلا يجب لتحق الكاثرة ولا تنسكوا بحصن الكوافر حرم الله عز وجل الإنسان بحصن الكوافر وحرم نكاح من الشكاة ولا تنفح من حتى يؤمن فحرم نكاح الكافرات ناسة استثنية الكتابية لأن الكتابية لها دين السماوي وألفة التعبد لدين السماوي فهناك مدخل أن يؤثر عليها للإسلام سيتدوجها وفي نيته أن نصلحها ويقدم حق الله عز وجل على حق نفسه ففي هذه الحالة الزواج من الكتابية على مطمع إسلامها مباح في أصل الشر وجماهير السلف رحمه الله والخلف والأئمة والفتوى على جواز المكاحة الكتابية لأن الله يقول المصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم فنصر سبحانه وتعالى على حل المصنات من أهل الكتاب ويسوي في ذلك اليهود والنصارى سواء كان عند العلماء تصير بعض العلماء بالشرف أن تكون كتابية الأبوية يعني والدها الكتابي وكذلك أمها كتابية فإن كانت من بينهن لم يصح وظاهر القرآن أن العبر بها من الصناة من الذين أوثوا الكتاب فإن كانت هي تدين بدين أهل الكتاب حلما يكافر على نفس القرآن وظاهر القرآن والتسليلات هذه فيها محمد السهاد لنظر لا تخل من نظر لكن مسألة الجواب من الكتابيات أمر يختلف اختلاف من والأمكنة والأعصار والدهور العصور الدهور فليس في من كهنة كتابيات ففي زماننا من المجبرد والمعروف أنه شر عظيم وبلاء عظيم وقوة نفوض أهل الكتاب خاصة في العصور المتأخرة تستطيع المرأة تتزوج النسلم وتأخذ أولادا منه القوة وتنتزعهم من شاء أو أباء وتستطيع أن تستغل نفوذاً أوسعاً من نفوذها ولذلك لا بد أن ننفقها فتوى في الزنام والنظر إلى ما يتضر على المسلمين ومجتمعات المسلمين من فتح الباب في هذا من الشر العظيم والبلاء الوخيم إضافة إلى ما يقرأ منهم لأن من بعضهم لا يعرف من الكتاب إلا التهدق يعني ليس عندهم إلا جساً فقط أما الموجود في التهدق والعهر والفساد والحيابة الله والأمور التي تأتي للشغر العظيم أضف إلى ما عرف منهن من الكيز للإسلام والخديعة للمسلمين والتظاهر بالإسلام من أدل أدية المسلمين ولذلك لا بد من وضع هذه الأمور كلها بالكسفان فلا نعطي ونقول مثلا الله أحلنا نساء أهل الكتاب بل أحلك أن تنجح المرأة المسلمة فإذا جيد تنظر إلى المرأة المسلمة, المسلمة ولكنها شديرة وتؤدي جيرانها وتؤذي اهلها لربما لم ننام تنقل الحديث هل يحلك أن تدخلها على بيئتكم ومجتمعك ان تقف امام حدود الله ونشوف الشرع كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم هتفق الله بين جيرانك واهلك وامتك في السلام كذلك ايضا اهل الكتاب في زماننا فاننا وانه جبنا النص علمكهم ونظرنا إلى الواقع والحقيقه من تبغ ذلك من تبعات واضرار فإننا نعطي كل دين كل زمان حقه وقدره فنقول من أراد أن يأخذ بهذا الحلال ينبغي أن نرى في حسنانه جميع الآتاء والسلبيات والنتائج المترتبة على مثل هذا والحمد لله إن الله أغنى المسلمين عن أنثال هؤلاء وإنما يقع هذا خاص في القديم حينما كان عن الكتاب أهل دنة وتحت المسلمين وكان, وكان يتأثرون في المرأة تشد الإسلام وهذا كان يقع في المجتمعات اللي كانت في أهل ذينا المرأة تشب الإسلام ولكن بحكم بيئة لا صفت عن تشب فإذا انتزعه مثل من تلك البيئة ويتأذيها أسلم ووقع هذا في عصور إنما كانت العزة كانت العزة من إسلامي وأهلي ولذرت والحمد لله العزة من إسلامي وأهل ولكن هناك أمور لبض من وضعه على الإسلام ولا ينبغي أن نستحى الباب هكذا فالكتابة في مثل هذه المواضيع وإحداث هذا الرأي دون انتفاف إلى السلبيات والآثار يعني بعض الباحثين كتب في هذه المسألة ورغب وبيّم أنه حق وبعض المحاضرين أو قعد أعضم المحاضرات بجواز مكاحة الانتفاق وأنه أمم جائز دون انتفاق إلى أمور ينضغي وضغار بخسان فالشيء يكون حلالا لكنه في زمان يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى لا نقول من المحلم ولكن نقول من أراد أن يقدم على هذا الشيء ننظر إلى النصوص الشرعية المترتبة على الآثار الصيئة الموجودة في هذا الشيء ثم يقال هل يستطيع أن يلقى الله سبحانه وتعالى وقد دفع عن الأمة وعن نفسه وعن ذرهية وأهله وولده هذه الشروط لها أنه مستعد لأن يلقى الله سبحانه وتعالى بسبعة ذلك وسي آكله وآثامه نعم ولن يمكن صبر مسلم أمثا مسلمة إلا أن يقاط عنك العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة. ويعجز عن قول فرّة أو ثمن أو أمت قال رحمه الله ولا ينفق فرّ مسلم أمتاً مسلمة ولا ينفق فرّ مسلم أمتاً مسلمة هذا المانع نسمى بمانع الرّق ومانع الرّق تعرفون أن الرّق في الإسلام لا يخطص بجنس ولا بنون ولا بطائفة ولا بطبقة إنما هو لمن كفر إلى كفر وحذى الله ورسوله وشاق الله ورسوله وقوتله ووقع البهاد الشرعي بالصفل الشرعية وأذن الإمام في الرق وضرب الرق عليه حين إذن كانت منقصة من بهاد الكفر فالحرى المسلم إذا تزوج نفس هذا النوع الذي في قصنه على الكفر إن هذا يضر بولدي يضر بذريتي لأن الولد قائد أن الولد يتبع أمه رقصاً وحرية لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للخراش وهذا من حق الولد على والده الحرب المسلم لا ينفح الأمل في قوله تعالى ومن لن يأكل إلا بشرف وهذا الشرف جمعته آية النساء على أمرين لا بد أن تحققهما للحكم بالجواز أولوما أن لا يستطيع قول الحربة يعني ليس عنده مال ولا قدرة للزواج من فره فلو كان دواجه فره يكلف أقل فره يكلف مدى خمس ألاس ليس عنده خمس ويخشى على نصفه الذيناء هذان الشرطان ألا يكون عنده طول لنكاح فره لقوله تعالى ومن لم يفقط عندكم ينكح عن صنات فهذا نصف على الشرار الأس ثم نستعى الشرط الثاني بقول ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصفروا خيروا للأسم الله وغفوره الرحيم ومع ذلك فضل الصبر لحق الولد فهنا شرطان أولا أن يخاف على أن صبر أو ثانيا يملك طوالا فإن كان قادرا على صبر الصبر ومن يصبر صدره الله ومن يستعجز عشه الله وأما بمفتة بينما يكتشف بالنسبه في طلب الانا بعض العلماء الخدمه كان يكون مثلا رجلا كبير في السن ولم يزوجه لم يجد حره يتزوجها قال هي تجب أن يتزوج انا وفي هذا الحاله لا بد من وجود كما ذكرنا نانا فلان يضرب كما ذكرنا عن رزق ولا يجوز ان ينفتح سر مسلم فجادل العبد ان ينفي حق الانا وهذا تفريح من الشرق لا أحد يتدخل بهذا لا يأتي أحد يقول الإسلام يفرق عما يفرق والله لو فرق الإسلام بين أرواحنا وأجسابنا لمعنة في عيوننا ليخفى أعداء الإسلام ولا نجلس نحاول أن يأتي بعض المسلمين يأخذوا الحماس في بعض الجوانب حينما تدخل بعض الشبهات يتكلف الجواب عنها ونهدف الزانب العبودية الشخص إذا إذا وجد حكم من أحكام الله عز وجل المرأة إذا وجد حكم من أحكام الله عز وجل في أمر فرق الله عز وجل بين مجتمعين أو شوى بي في بين مختلفين أو متباتين في الحكم نعم بكل أن يقول سمعنا وعطعنا ولا نتخلف الرجل ونجس نحلل وكأننا مهدون نقل, نقل للعدو رجل ما أنفقه وعلى رجل أنفق نقبل ذلك نعم نعم نفرق وللغجل فرق بين الرجل والمرأة نعم وتقول المرأة ببنئ فيها رضيك لما في يحكم الله عز وجل به نعم وترضى بذلك وتؤمن به وتسلم به حتى يخفئ والله الله أما أن نجس ملزق ونقوم بالإسلام لا يقبل هذا إلا في حالات قرارية وفي حالات إثنائية ولا يبدو حلق إلا في حال كذا وكذا هذا حكم شرعي أحكام شرعية لا يتدخل لها مكلف ولا يقيد شيئاً أطلقه كتاب الله تقفر سنة الله صلى الله عليه وسلم ولا يحاول أن يتكلف في الجواب عن شبهة هي من أصلها الساقطة لأن الشبهة أصلها أن يقف المسلم في موقف المنزوم لكن لو أننا اعتدنا كلما جاءنا أعداء الإسان لشبهة نقول نعم نرضى بذلك وإضغنا ألبك البعيد نعم رضينا بذلك قال أبو بكر رضي الله عنه حينما جاءه كفار القريج قال وقل قال قد دعا مصاحب فإنه ذهب إلى بيت المقبل قال هو يقول ذلك نزل ما ذهب يقول ذلك قالوا نعم طبع الله ننقل والله الله علىك وقدر أن الله على كل شيء صبيح وإن الله من قدرته قادر أن يطلنا وإن الله من قدرته قادر قال هو يقول ذلك قال منها قادر صدق أبدا ماذا من النساء هذا نعم والمرأة لو أن كل امرأة المسلمة ولأن النساء المؤمنين كلما دخل عليهم للشبرهات تقول نعم رضي الإسلام معفي الذكر متعظم رضي نعم بكل من قلبي وملأ لساني رضي وما الذي يضرني؟ لا يضرني شيء لأني أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله بحثني حكيما أليم لذلك هذه الأمور ينضغي ورغها في حسران فالرق حينما يجعل الإسلام للرجل الحر أن يتزوج الأمى بشروط هذا حكر الإسلام ومن آيس الوقت حينما يكون الإسلام في زمان بينه وبين ملة تخالفه وتضارده وتعاديه وهذا مشاهد حين أدو الإسلام إذا ترفته جاء فلابدوا للإسلام أن تكون له الكلمة لما كان الإسلام له كلمة وامتنع هذا من قبول كلمة الإسلام ووقف في وجه الإسلام معشروا سلاح في وجه الإسلام وقال الله عز وجل بحكمي من فوق سجل سماوات إن هذا العبد بسلوب الحرية نقول نحن لا ما يسلب الحرية ما يجرب عليه الرق ونجل نستكلف نقول ما يجرب الرق إلا في حالات والإسلام فتح أدواب الخروج من الرق وكأننا ما ننظر للأسباب لا لا. مع أن الكاثر يسترق الشر أكثر من استبقاء الإسلام لن نسترق أعطى حقوق وأعطى حقوقا تعدث الأمم كلها عن الكلصات فيها مثل ما أنصت الإسلام فالمقصود التنبيه على أنه لا ينبغي العجل أمام أعداء الإسلام في مثل هذه الشبهات في مسألة مكافة لأن هذا من الشباة التي أثيرت انظروا كيف يفرق الإسلام لأنهم يفرقون لأن طبقات منجتمعات نبيات من من تفريقا أسوأ من التفريق الذي يفرقه الإسلام فلنقصود أن هذا حكم الإسلام أنه يجوز بالحر أن ينتح الحرة لا يجب أن ينتح الأما بشروط وهذا الشيء فرره الله عز وجل وأثبته بكتابه لا ينلك المسلم إلا أن يقل سنعنا وأطعنا وظامك ربنا وإليك المسيح ثمانع بالكتابه وما على القسم الذي بين الناس ووضعنا الا الذي خاطى عنه الغذوبه يحكم قال رحمه الله تعالى ولا ينكف عبد سيدته ولا سيد امته ولا ينكث عبد ولا ينكث ولا ينكث عبد سيدته ولا, سيد ولا ينكث سيدته, سيدته. ان تعلمون أن السيد يملك عبده بنفس الشرع وهذه الملكية يخالفها حق الزواج فلا يمكن أن يكون عبدا ويكون زوجا آمرا ومأمورا منبوكا ومالكا لأنه إذا تزوج ملكا من أتعلق وإذا جيع رقيقا ملكه من الشرع فهذا نوع من الثبارك وهذا مثلك ثقهي الصحيح وهو ثبار بالعقود ولذلك أجمع العلماء على عدم صحة هذا النوع ممكن أن نقول إنه عبد وزوجه يعني انت من العبد عز... أن يتزوج سيدة سيدون يتزوجون يتعرفون فلن يتزوجون وهكذا بالنسبة العبد فالسيد لا يجب أن نزوجها لأنه يحله وطرها لذلك فإذا أراد الإخطاء يطاع أثنين في اليمان إذا أراد يتزوجها مكاحا مكاحا تعاطب نقول في هذه الحالة أعتقها ثم تعاطب عليها عصد شرقنا نعم وللفرد مكاح أمة أبيه دون أمة ابنه وللفرد مكاح أمة أبيه الحر يعني لو أن الرجل عنده ولد وعنده أمة والولد هذا عنده الشر لا يستطيع أن ينسيح الحرق ويخاف على نفسه الزنا فأمت أبيه ليست ملك الله وإنما هي ملك لأبيه فصارت كن أزل بها فجاز له أن ينتحى أمت أظن هذا واضح نقول يجوز لابن السيد بي أن يتزوج أمت والده إذا تحقق فيه شرط زواج السيد من الأم هذا أظن واضح لأن الشرط موجود ولا يمتنع لماذا حذ له؟ لأن هذه الصورة لا يوجد ملكية ونساء هنا فقط نساء فالولد لا يرمك ما لأبيه لكن الأسف لا يجوز الوالد لا يجوز أن يعقد على أمة ابنه لأن الولد وما ملك لأبيه قال صلى الله عليه وسلم إن أعطيه بما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فجعل الفرعة تابعا لأكله وقال صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة من خربت الفرعى إلى عصره فقالوا لو كانت الأمم للبذور وعراج أن يعقد عليها بالإجماء لا يصح ولو شئ لها لماذا كل يوم يجرع بين النكاء وبالنمسية الأمم وهذا لا يصح إما أن يجعلها مملوكة وعبعض المسلمين يتصراها وإما أن يجعلها منفوحة فيأثقها ومنمسحها في حكم هذا في حكم هذا ان يكون مالكها أو في حكم المالك للمالك فلو كانت امه ابنه فام سيده كامه فكما يقرب على ابنه أن يعقد عليها فذلك يحرم على ابيه لأن الولد تابع لابيه نعم وليس للحر نكاح عبده ولدها وليس للحر نكاح ابنه ولدها وكذلك ليس للحر نكاح ولدها. فالأم لا تتدود عبد ولدها. لأن ولدها يملك هذا العبد. وولدها ماله في الحكم أن توامنك لأبيك. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام لما أقل ما تفن من كذلكم. وإن أولادك من كذلكم. وقول عليه الصلاة والسلام إن مصاطمة بضعة هذا للذكر والأم. فالأم والأب فالضابطة يقول حكثت الحصورة ما نقض عنده أمة ولده أو ليها نحن نبس عن ضابط ما هو إذا كان الذي يريد أن يعقد على أمة مالكا لها لا يفرح اليد مع دين نكاح وبين ملك تقرر على هذا تقول ليبتوي أن يكون هو المالك أو في شكم المالك كوالد مع ولده فتجعل الأمة أنتا او ام مع ولدها وتجعل العبد ذكرا فتقول ام مع عبد ملك لولدها واب مع أمة ملك لولده لا يجعل كما لا يصح لسيدة أن تنكح ولا يصح أن ي... لسيد أن ينكح موليد هذا هو ضعب وبهذا لا يشكل عليك العمل يعني جعل الرحوان يجد صعوبة أنا في سيده وبنت يجد نوع من التضارف أهم في القوائد وميزة المتون الثقية المتون الثقية فيه أهم ما فيها التصور أن تتصور تستطيع أن تصور فأنت قبل أن تدخل بالمثال تعرف الضارف أن الضارف يجعل حول عدم الجمع بين الملكية والنكاح عدم الجمع بين الملكية والنكاح فلا يسرح أن يكون مالكا وزوجا في آن واحد نضارف ولا يلتح أن تكون سيدة وزوجة في آل واحد فإن هذا وإنها إذا قررت هذا الأصل ائتي بالشروف لأن هذا الأصل أصوله وشروف كان هذا الأصل وهذا الذي أجمع عليه العلماء في حكمه وفيما يلتحك به أن تكون انراعة تطلب عبدا لولدها أو رجلا يطلب أمة لولدها لكن لو الأكثي مثلاً ولد يطلب أمه لوالده فإن الوالد لا يملك أمه والده سيفش لأنه ينتش بشبه ولا يتبع بين الملكية وبينها إما أن أميكاه. ولو أن بنتاً لرقيق لوالدها وكانت من يوكاً ورشتما يقع في الكمهر ما في ذلك هذا نعم وإن اشترى أحد الزوجين او ولده الزرد او مخاكة انظروا كيف دقة العلماء لان لو قرأت المثل اولا تشش بشيء غريب لكن لما تمسك الضوابط تشش بمتعة هذه المثون الضقية ودقة العلماء خمال الله يعني انظر الان الشكر كما ذكرنا رياضة الدهن هو عطام الضابط الاصلي وعطاك انه لا يجمع دين الملكية هنيكا في الاصل ويلدم ان تبني على ذلك ما كانت الملكية فيه تبعا فوالدنا أو والدنا أنسا أو لكا أم ووالد بعد هذا قوة الأشياء مفرعة على المسألة أنت تقرر أنه لا يجب للرجل أن يتزوج آمنه إذا كان مالك الله يجب علينا طيب اسرب أنها زوجة له وطرأت الملكية انتبه هناك ابتداء وهنا ابتداء فهل الشكم الذي ثبت في الابتداء يؤثر أيضا في الاستدامة وهذا تقدم معنى في أكثر من المسألة فيما تقدم أنه لم يأتي بموانع المكاح ينبه عليها في الابتداء ثم ينبه عليها في الاستئناس فهذه من نفاء الاستئناس لذلك هنا يدخل في الاستئناس طيب لو طرأت الملكية طرأت الملكية كام رأت زوجها كان في الأول زوجا ثم اشترأت أن يقع في المنوفة إذا اشترك لها سيدها في هذه الحالة صار من كلام لا يمكن أن يكون مثل ما يقع بين السيد وعبه بين السيدة وعبه ومن لوف يقول أنا لا أسح فحينه كما يؤثر في الاكتداء يؤثر في الاكتداء هذا ضابطه والآن انظر إلى المسألة وإن اشترى أحد الزوجين وإن غالبا لما يؤثر بهذا غالبا يحرع على ما قبله عندما تأتي بالأسودين يقول وإن حصل كذا وكذا كأنه يبني هذه المثال على ما قبلها وإن اهترى وإن أحد الزوجين أو ولده الزوجين أحد الزوجين يعني هي وهو زوجة لها فاشتراها وهي زوجة لها فاشتراها مثلاً عندما ذكرنا الحر لا يستطيع طولاً فيينتح ماذا؟ الأمر ثم أصبح هذا الحر غني يفرياً فضايق به سيد زوجته فسترها منه فنشط بس الحين اذن من وقت وزوج من وقت الى اخر فدخول الملخيه يفسد النكاح فاصبح مانعا من الابتداء ومانعا من الاستدامه لان هناك شيء يمنع من الابتداء ويمنع من شيء يمنع من الابتداء ولا يمنع من الاستدامه سواء ما تمنع الانتجامه لانها عندنا الـ الـ الـ الاحرام ما يمنع لكن لو ان احنا زوجان واحرمنا مع بعضهم نقدر يفرق بينهما ما يقال فاذا مانع الاحرام يمنع الابتداء ولا يمنع الانتجامه وعندنا ما يمنع الابتداء او الانتجامه وهذا كله الفقراء الفقهاء يقبلون منه طب الحمد لله مبني على أصول شرعية المسائل المبنية لكن مراد بها رياضة الذين وإذا أصلح طالب العلم بالتجربة خاصة إذا قرأت المطولات واستمروا في مسائل الثقر تصوح يسر عنده الثقر ملكة يعني هذه المسائل التي ترى ما كانت موجودة في المتون المتقدمة قبلها لكن المتون المتقدمة قبلها نصت على مسائل فتحت الأذهان لهذه المسائل التي قاعدت وهذا القراءة الآن تفتح بها مسائل قد عليك في أصلك الآن لأنك إذا أخذت الضابط للإستدامة والابتداء تستطيع أن تطرع مسائل أخر تأتي جديد سواء في المعاملات المالية أو الشخصية أو الجنايات كل هذا يراد له رياضة الذهب وتقويتها لكن ينبغي أن يكون مقيد بالنسوس في الكتاب السنة لا يخرج إلى تكلف الآراء التي لا مطلها ولا أصل لها وتتعلم في علا الضعيفة واهية معين اشترى أحد الزوجين أو ولده الزرق أو مكاتبه الزرق أو ولده الحرق يعني عنده ولد الحرق ثم تزوج يعني نظر أبنى جيل تزوج خديجة وعند ابنها محمد وخديجة حرق وزيد ثم بعد ذلك ناثر خديجة فأراد ذلك أن يتزوجه فتزوج ما وجد حرة ما عند المال يتزوج حرة ما الحكم يجد لونك الأن فلما تزوج الأن بالشر أصلحت زوجته الأن لعنده ولد حر من غيرها وبعد زمائن اشترى الولد الحر زوجة أبي الأن وقد قلنا في الظابط أن الولد في حكم الوالد فحينئذن كما أثرنا في الابتجاء في مسألة الولد والوالد مؤثر في الابتجام أظن هذا راضح الآن لأسهم الضاغ ما في كل مثال عمره سواء اشترى هو أو اشترى فرعه وتعكد إنه يأتم بمثال بالعمق مع ولده بعض الأحيان يأتم بشيء كمان أغرب من هذا وهو الذي يكون في شكم ملكية الشخ كالمكاتب فلو قالوا أو مكاتبهم نفس الشبب لأن المكاثب إذا كان مكاثبك ليس بفرق مداما في حال الكتابة إننا نصير قرم بعد عدائي أنجلوا الكتابة ففي حال فونه مكاثبا اشترى اشترى الأمن التي تزوجها كان الذي اشترى الأمن التي تزوجها فالمسألة كلها تدور حول البعض ماذا؟ أو بعضهم اشترى الكل أو اشترى البعض فالحكم واحد وهنا فائدة أنه استفدنا فائدة أنه سواء كانت الملكية للكل أو الملكية لبعض فلو أن هذه الأمع التي اصدودها والده ملكا لشخصين زيد وعنف فاشترى الولد نصف زيدين فأصبح يملك نصف أمتي أمتي هي زوجة أبيه فصار أبوه يملك نصف المرأة وزوجا لكلها لا يصبح هذا لا كما أثر في الكل يؤثر سجل فالشكم في ذلك الثوان ومن حرما لاحظوا أن المثال هذا استفدنا من أن التبعيد من حكم الكل انظروا كيف يدخلون الاجبارات لدعض لأنهم يريدون الاختصار فيجب جبن أو مكاتبة أو كذا لأنه لو أراد أن يسرح لك القواعد يحتاج إلى الصفحات لكن هو يسرحها بالأمثلة هذه رأيس هذه الأمثلة التي قد يتهكم بها البعض هذه هي التي تفتح ذهن الطالب الى الاصل فالعلماء ما انظرات التمثيل هذا كالنثال وهذه الامثلة لما ترى ترى شيء غريب او تقرأ تقول هذا هذا من أين, أو من اين اتى واتى من نبط الكتاب السنة كقائدة فلو جاء الصخير يريد ان يصح هذا القوائد احتاج الى مطولات واحتاج الى مهمة شرح هذه القوائد جعلوا متون فقية أمثلة وتعلوا القواعد القوائد وأدلتها للفقراء والعلماء الذين يترحون وكمهم على حسب قوته وطاقته ثم أصبح الفقه مجموعة في هذه المتون تحت أمثلة هي في الواقع الأصول من نيلي ليس المراجعة كما ذكرنا ونبدأ أكثر من مرة لأن بعض طلاب العلم يحفظ هذه الأمثلة كذاته فيعجب عن نيلي وبعض يعني ينم بأصلها فيستطيع أن يلحق فيها غيرها فيسف عنده الفقه القديم الفقه الجديد هذه ملكات يحين على مسألة التخريج الفقهي أنه إذا ضبط هذه الأمثلة وأنا الله عز وجل على فهم جوابتها تستطيع بإذن الله أن عن المسائل والنوازن التي تجد وتطرع على على زمانه ويمكن أن يعرف الله عز وجل ومن حرم ورقها بعقل حرم بملك حرم بملك يمين إلا أمثل تفاديا هذه مسألة طبعا لو لا يدوس أن يطرع أخته بملك اليمين لا يجب أن يطع عمته بملك اليمين لو أنه أسلم ثم أشرت عمته وشرقت وبيعه في الشراع فالأصل يقضى أنه الملكة لا من منه فقد أسق عليه على, على تفسير سياسة بباب العز لكن على الحل أنها لا تقضي وجاية يطعها بملك اليمين لا يجب هذه مسائل منحقة لكن وجه أدخالها في باب المتاح الحقيقة في مسألة هي التي أدخلت هذه المسألة معنا وهي مثلة الجمع بين الأختين فإن الجمع بين الأختين اختلف فيه هل يجوز أن يجمع بين الأختين بملك بين لو أن رجلا اشترى أمتين وهما أختان هل يجوز أن يطعهما معا بملك بين اليمين مثلة اختلف فيها مثلة رحمه الله فكان عثمان رضي الله عنه لا سؤل عن هذه المثلة يقول أحلتهما آية وحرمتهما آية حلكم ما آية في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك وقوله في الاستثاء إلا ما ملكت عيمانكم في المحرمان وحرمكم ما آية قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأفتين فأطلق ومن جهة المعنى يقوى أن ننف كما ذكرى في الجنة ولذلك الشبه موجود فيه كالشبه في الجمع بين الحلال والحرم كما قدمنا في مانع الجنة حرم في عقد صح من تحل ومن جمع ذينا محللة ومحرمة في عقد واحد صحة في من تحل وحرمة في من تحرم الآن انظر كيف المصلف رحمه الله ذكر المواني فيرد السؤال طبعا إذا كان الذي عقد عليه محرمة دينا أحكاما كله أنه يفصخ النكاء والحرام يستدام منه ما يستدام منه ما يقتصر على الاتداء دون الاتدام لكن السؤال هنا لو أنه عرفنا حكم حرام المحب وعرفنا الحلال المحب فمن حكم لو جمع بين حرام وحلال وقال في عقل واحد قال له دوجتك فلانة جمع بين فلانة وفلاء وليا لامرأتين إحداؤنا يحل لهم الكاهوة لو أن رجلا كان وليا لامرأتين إحداؤنا يحل لك الكاهوة والثانية يخرم عليك الكاهوة فزوجك هما معنا صح الأقض فيما الحل وحرم فيما الحرب وذلك للقاعدة تطشيح الفقود ما أمكن فلما كان الأصل صحة الأقض إلا ما زل الدليل الشرعي على تحليمه وبطلانه حكمنا بالتحليمه فيما حرب وحكمنا بالحل فيما الحل وقال بعض العلماء ينهدموا العقض من أصله فيبطل في الإثنين ولا يصفح نفاح خمسة مشكل قبل تبين أمره ولا يصفح نفاح الخمسة والخمسة من عنده آلة الذكر وآلة الأمثى ومن قسم إلى قصرين قمثى متبين تبين أمره ومكشف لأن تبين أنه رجل بحكم حكم رجال أو تبين أنه أنثى بحكم حكم الإناث لكن هناك نوع من مقناف الذي هو المشكل الذي لا يتبين حاله وهذا له أحسان شرعية وتقدم معنى في العبادات وبعض علماء يقول قمثى يعطى حكم الأمثى يكون في حكم الأنسى إلا في مسائل لكنه يعطى حكم الأضعف حتى يتبين أنه ذكر وذلك لأننا على يقين بالأقل حتى نستيقن ما هو أعلى منه وهذا أصل صحيح وذكروا البلماء في قائدة في اليقين لا يزال بالشكل وفرعوا مسائل الخناف عليهم لكن الخنة بنشكل لا يجدني كافة لأنه ربنا زود على أنه امرأة فدان ذكر على أنه أنسى فذانا ذكره والعب predali se i to da se